ولم مات توجهت القاء امد ينه قال عسى ربي ان يهديني سواه السبيل ولم ما ورد ما امد ينه وجد عليه امه من الناس يسقون وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْتَطِيعُ حَتَّى يُصْدَرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ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 قال اني اريد ان انكح احد بنتي هاتين على ان تجرني زمان يحجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك تَتَجَدَّدُ نِيَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَيُّ مَلَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَامٌ نَّقُولُ وَكِيل